أي يخبرهم أن الله تعالى باعث جميع الأولين والآخرين وذكر جزاء منكر البعث بأكل الزقوم وشرب الحميم أتبع ذلك بالبراهين القاطعة الدالة على البعث فقال نحن خلقناكم هذا الخلق الأول فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون بالبعث الذي هو الخلق الثاني لأن إعادة الخلق لا يمكن أن تكون أصعب من ابتدائه كما لا يخفى وهذا البرهان على البعث بدلاله الخلق الأول على الخلق الثاني جاء موضحا في آيات كثيرة جدا كقوله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقوله تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة وقد ذكرناها بإيضاح وكثرة في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك في سورة البقرة والنحل والحد والجاثية وغير ذلك من المواضع وأحلنا عليها كثيرا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فلولا تصدقون لولا حرف تحضيض ومعناه الطلب بحث وشدة فالآية تدل على شدة حث الله للكفار وحضه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه القاطع الذي هو خلقه لهم أولا قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قد قدمنا قريبا كلام أهل العلم في همزة الاستفهام المتبوعة بأداة عطف وذكرناه قبل هذا مرارا وقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون لفظة ما موصولة والجملة الفعلية صلة الموصول والعائد إلى الصفة محذوف لأنه منصوب بفعل والتقدير أفرأيتم ما تمنونه والعرب تقول أمنى النطفة بصيغة الرباعي يمنيها بضم حرف المضارعة ومنه قوله تعالى من نطفة إذا تمنا وتقول منا يمني بصيغة الثلاثي لغة صحيحة إلا أن القراءة بها شاذ وممن قرأ تمنون بفتح التاء مضارع منا الثلاثي المجرد أبو السمال وابن السميقة وقوله تعالى أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون استفهام تقرير فإنهم لا بد أن يقولوا أنتم الخالقون فيقال لهم إذا كنا خلقنا هذا الإنسان الخصيم المبين من تلك النطفة فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى وأنتم تعلمون أن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من الابتداء والضمير المنصوب في تخلقونه عائد إلى الموصول أي تخلقون ما تمنونه من النطف علقا ثم مضغا إلى آخر أطواره وهذا الذي تضمنته هذه الآية من البراهين القاطعة على كمال قدرة الله على البعث وغيره وعلى أنه المعبود وحده ببيان أطوار خلق الإنسان جاء موضحا في آيات أخرى، وقد قدمنا الكلام على ذلك مستوفا بالآيات القرآنية وبينا ما يتعلق بكل طول من أطواره من الأحكام الشرعية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية وذكرنا أطوار خلق الإنسان في سورة الرحمن أيضا في الكلام على قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان وفي غير ذلك من المواضع وبينا الآيات الدالة على أطوار خلقه جملة وتفصيلا في سورة الحج قال رحمه الله تنبيه هذا البرهان الدال على البعث الذي هو خلق الإنسان من نطفة مني تمنى يجب على كل إنسان النظر أن فيه لأن الله جل وعلا وجه صفة الأمر بالنظر فيه إلى مني الإنسان والأصل في صيغة الأمر على التحقيق الوجوب إلا لدليل صارف عنه وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب الآية وقد قدمنا شرحها في أول سورة النحل وقرأ هذا الحرف نافع أفرايتم بتسهيل الهمزة بعد الراء بين بين والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عنه ابدال الهمزه الفا واشباعها لسكون الياء بعدها وقراه الكسائي افريتم بحذف الهمزه وقراه باقي السبعه بتحقيق الهمزه وقوله تعالى أأنتم قراه نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام عن ابن عامر في احدى الروايتين بتسهيل الهمزه الثانيه والرواية المشهورة التي بها الأداء عن ورش عن نافع إبدال الثانية ألفا مشبعا مدها لسكون النون بعدها وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وهشام عن ابن عامر في الرواية الأخرى بتحقيق الهمزتين وقالون وأبو عمرو وهشام بألف الإدخال بين الهمزتين والباقون قرأوا بدونها قوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير ابن كثير قدرنا بتشديد الداء وقرأه ابن كثير بتخفيفها وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة قد يكون فيها وجهان أو أكثر من التفسير ويكون كل ذلك صحيحا وكله يشهد له قران فنذكر الجميع وادلته من القرآن الكريم ومن ذلك هذه الآية وإضاح ذلك أن قوله قدرنا فيه وجهان من التفسير وفيما تتعلق به على أن نبدل وجهان ايضا فقال بعض العلماء وهو اختيار ابن جرير إن قوله قدرنا بينكم الموت أي قدرنا لموتكم اجالا مختلفة وأعمارا متفاوتة فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت شابا ومنكم من يموت شيخا وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله جل وعلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر وقوله تعالى ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون وقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وقوله تعالى ولئلا يأخر الله نفسا إذا جاء أجلها أيها المستمعون الكرام ندع بقية حديث المؤلف حول الآية إلى لقائنا القادم لتصرم وقتنا هذا دونه فحتى نلقاكم بإذن الله نستودعكم الله